كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق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 فأولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يكن طفة من مني تمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى